رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك اعرف ذاتي حين أناجي يا مولايا هب لي هدايا انت i i natten إلى الدنيا الأنسي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا دنيا الإيمان أيا حلما في وصفك أضميت القلم دنيا الإيمان في وصفك أضنيت القلم أحياك سعيدا مبتسما أحياك سعيدا مبتسما في قلبي وضاء النفسي هب هدايا أنت رجاء جناح لا إزت يحمله رباه نداء أرسله وجناح لا يحمله رباه نداء أرسله رباه نداء أرسله, رباه نداء أرسله ارسله رباه نداء، أرسله وجناح لا يحمله، فمتى الأرض سيوصله؟ فمتى الأرض سيوصله؟ أنت تغدو كالفردوسي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي حين Mawla ya Hibli huda Anta raja ya Hibli Anta raja ya Rabao nidau Arsiluhu Wajanahu